الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير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 ويصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوا أدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم ولا يجدون في صدورهم حاجة من وَلَوْمَا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَهُ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأن